رب العالمين بجتي فؤيتنا بحسين ذكريك رب العالمين يبتني ع وشو إله الديننا جل رب العالمين شكرنا شو كجنينا شو ما <متحدث> بين رب العالمين وعبدت <متحدث> وعبادت بزبو يبتني تكرن وتي وهو الذي يعني وهو وحده رب العالمين يبتني في السماء إله يعني إله حق كأهل عثمان عبادات لا بس رب العالمين وفي الأرض إله أو إلى يحقش أباهلي عارديت في عبادته بوبكاد بس رب العالمين كاس دينية أو إلى هدي أبتنا بارس بجلي رب العالمين هم وإلهات باطلا وشلوه إلى يتحقنينا شن كيتين في بجلي رب العالمين يدهين. رب العالمين, إذ من دونه آلهة رب العالمين آلهة بس أو آله هموت هموت إلا يحق رب العالمين تنية. وهو الذي في السماء إلهون يعني أبأبأ أوى أوى إله حق كأهل عثمان عبادة بودكاد بس رب العالمين من يمتلايكات بعبادته بس عبادة رب عميد كم بس إله حق وفي الأرض إلهون أبأ أهل عرديش عبادة بودكاد أبأ حق كأهل عرديش بارستان بس رب العالمين ثناء يعني وهو الله في السماء وفي الأرض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 و اهل عردي حق بس رب العالمين بطنية اما رب العالمين و الذي في السماء يعني رب العالمين يل عثمانة و سر عثمانة كعرش يسر عثمانة و رب العالمينش يسر عرشي و هو الحكيم و العالمين هرشتك جيخو داناي تجيش ناكرية حكمات و هي اقوتيما عبادتي بس برب العالمين بكن و جو الشريك ما محتاج جواز ثاني ما بهش تأونی این وقت مشورکاش بوده مشورک آونی او بعد لیو او جوان کرد وقتی که بوده هم کد بناحکار نو نش میشنه یعنی دعای تون بوده خازو خب یه نراله عالمی ایلا کن نبی ایلا واسطه کی نبی بقایر که اون ده نیزی که رب العالمی بید هم او جوان کرد شیطانیه و هم عارضه نباد شیطان بمروی اما رب العالمی بودیم و هوا لذی فی السماه ایلاهن و فی الأرض ایلاهن إله أبي اهل عثمان بارستان واب أهل عابد بارسان هذ العالمين وبين العالمين وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض يعني العظمة والقدس للذي له ملك السماوات والأرض يعني ما و بكماتي و بعيبة وخير زوج وبركات هم مو ينلاقيه أوى ملك عرض عثمانة دسته ودا وما بينهما وما بين عرض عثمانة إن هم موازنيوية ووإلى حقه وويا بكماتي و بعيبة وربعمي تشوبشكنينة تشوكرنينة تشوكجنينة تشواسنادناينة تشنكجع وواسك وتدانانية وكرك حب ويانكش جابوا هم صفة العيبنا وصفة الكماتي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 ويكتب كذا وصلام ورب العالمين وحده عبادتي بويبك ملك عرض عثمانة بين عرض عثمانة همو يبيه هم مشتغل ده سويده وهمو أمش ملكي أو أمش ملكينا بس أحد الله الصمد هيك المعنى الصمد يعني همو مخلوق وعنده علم الساعة يعني وعنده وحده لذي رب العالمين ابتنئ علم الساعة بس أوظانت كذي كانجي علم مجيء الساعة وعلم قيام الساعة بس رب العالمين ظانت كذي كانجي بترجى قيامته هل وكرب العالمين جد أتي ديج دوم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها يعني بسيرة تذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم كان كده بيتراجع قيامته تشو علم يا محمد صلى الله عليه وسلم درباري هات نراجع قيامته إلى ربك منتهاها يعني بس ربته زانيت فدي كنجي بيتراجع قيامته وده آية كويس ده رب العالمين عن ساعة أيان مرسها قل إنما علمها عند ربي بسيرة تذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم كان كده بيتراجع قيامته تبيج بيج علمه بس رب العالمين زانيت إِنَّ الله عنده علم السَّاعَةِ آياتا قایش در رب العالمين بجيب رب العالمين بس لالوی بطنئ و ده کنگی بيتان رجع قیامته و إليه ترجعونه و ده رجع قیامته همو بگره نف لالو عب العالمين ده بيتان رجع قیامته و و هی رجع لکره بو رجع قیامته همو ده پشتی نفخة ثانية پشتی جرادوی قفت کتا سوره همود وگرنه برال رب العالمینی و هموکسکیش هنگی آجده ناف دلاداویه و شاتی هموده بیداشگرایی یا متبلا سرایر و هنگی رجای قیامت همو حساب دقل هموکسکیه دکرال البی عملی ابایی کری ای رب العالمين برماتین تا بر رجای قیامته برماتین تا مال هندی رب العالمين هموش تکمال کیویه و بس اویلا حق و عبادتی بس بویب کن نخوازد بس و علم سعاع رجای قیامتش بس أول <سؤال> رجع كاماتة ونقول <سؤال> همودي بكر هنا في الأوليبيا هكمل قعد يبغى ذات يبغى في لكن شنقي بيرجع ده صعبا. بدنا بنأكل واقصى كهتات النبج هنا ما دابن عالمي دنا ويكرا واسطه ما بين العالمين ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. أربعين بجد. قالك دوجين عن ديكار. أربعين شريكنا شو واصطنينا. بوتي يتبوع بو عبوات فا صنمونات كان بو عبوات فا قبرونات كان فا شيخانة وولياء وسيد وملاء ومربي صالح تبيش ما بدو ما شفاعتك أنا عبواتي دينو كان أمزان همشد اسمبران أمين ده أما أميتخذ من دون الله شفاعاء ما تقولي أبده ما رجاك ما دش شفاعتك شفاعتي عم بيجي أنا بيخده توانعفوك ووانا عدابنا دو بدنو بحشده لهي ذيك أنا لاني رب العالمين رب العالمين بالجيد أبش لنفك وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ هذا هو مشرك عبادت الذي كان ودعاء ودخاز الذي كان وشه جرى الشفاعة بيشه نوبيت بكسكي كان شفاعة ملكوانية لله الشفاعة جميعا يعني الشفاعة هم ملكي كي ها همو ملكي رب العالمين رب العالمين نفي شفاعته كر الهمو كسكيب بار هم داشقو بيغنبري صلى الله عليه وسلم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 ما دخلو ما رب العالمين بجذبوا مني شمدته دي, دي عند سد رب العالمين بكم باش تنغي رب العالمين باش تي ارفع راسك واشفع تشفع وسل الله وسلم ساريو بلنكا بنيا وشفاعه بكا هذه هذ قبل الكران خاصها أبزان الشفاعة دس كسدان يوم الملك كسينيا ملك رب, رب العالمين يبهد ربه عاملتي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. البشتماش يا رب شجرنا بشر فلان كز ما شفاعتك. وشو شفاعة سيدان يا؟ دخاز الشفاعة رب العالمين يمكن. شفاعتها كل الله الشفاعة جميعها مملكيه دخاز الويه تكر أو البشذذنذذت بيعن برس الله وعلى سلام ذت ملاكات ذت دا دا إيمان دار ذت دا دا وليت خود ذت مرؤوس صالح ددد مني أبي رب العالمين حس كد دهنجي أذني ده تلبش الشفعة أبو كسبك بهند داخذ الشفعتش بس دل خديه ذكرن جو ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة يعني وا كث شفعت بيت نابد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون شفعة أبو كه ذكرن وكنا الشفعتات كان إلا من شهد بالحق هذه شفعتات كان رجع قيامته وهذه شفعة بوتي ذكرن أف هردوك أول من أول دنيا ياب شاهدية بحقية إناي وشاهدية بحقية نا وقت صحابا وطابعيا بما تفسيرا في آتك لي من شهد بالحقية وتي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا ياب بحقية يعني أف شاهدئ إنا كاتش إلا يتحقنين إلا الله نبي و جو بيغامبري ايش سال جو بيغامبري نينا الى محمد نبي صلى الله عليه وسلم طبعا مشتي بيغامبر هاتي جو بيغامبري دينينا يا ايمان ما بس بيغامبري صلى الله عليه وسلم جو بيغامبري ديننا و كاش امنوك هنا قدوه اخو بي شواه ينك يعلم بي نبي شو فايده وهم يعلمون يعني وحال كونهم يعلمون معنى الشهاده ويعملون بها يعني علموا زانين الشهاده هي اشهد ان لا اله الا الله يعني زان كانوا شو اله حقنا الله نبي عبادته بس بخد ومحمد صلى الله عليه وسلم كان بيغمر اخو قاصر اخو وعلموا زانوا نهبيدو كشين يعني عمليش بهند بان هاد المفسر يقولي أف أتديلا سان هادي كهكاءج بس بيجت أشهد بأن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعلم بين نبيه أف شكل ما الشهادة في مروي خلاص ناقت الأقرة جحنمه وبنهاية دين الإسلام تبي علم بينه لأنك علم بين نبيه مروي ديت تيجي الشرك وكفر به من فن زعلان وأوكس إنه كا يبين لا إله إلا الله وبيجن أشهد أن محمدا رسوله مش تيجي هوا غير فديه وداخله غير رب العالمين كان وشناء سرق قبرات القبرات كانوا خضان القبرات كان طواف القبرات كانوا وفاش تاني قال أبانا هتانو كعلم في الشعادينية كعلم في هابو أفع أفع شولانات كرنا بل هندر رب العالمين بتي شفاعات رجع قيامة البكيلية كان هاي الدنيا ده بقول بيت أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد ان محمد رسوله ومعناهش علم زاني في هابي وعملش في كربي هن جي شفاعات بفانه هتكرن هاي ترجع قيامة الشفاعات أما أفهر دكوات جريد ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أبيت دن رجاء قيامات الشفاعة يتقن كي أبيت الشهادية حقيئين أبيت وكي عيسى عليه الصلاة والسلام ملائكات بان بيت هر إيكي مروفكي صالح بيت أبيت دن يهد تبيع الشهادين أبيت بحقيئ وعلم وظانين في شهادها من عمل بيكي بيت ورجاء قيامات الشراب العالمين ده بنا إذن دتكم شفاعتكم تبي شفاعاتكم كي شبكن تبي أوي شفاعاتك بيتذكرن أوي الشهيد بالحقيقي ويش شاهد ياب حقيقي إنه بيت يعني ويش شاهد إيش كلمة شاهد بود بيت وعلم به بيت وعمل به كبيت وطبعا بس دي ربعمج إذن دتة ولا يشفعون إلا لمن ارتضا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يا ربعمج إذن دتة تبي وبشتين رب العالمين يرازي بتوي كاسيش او شفاعت بو تهتكرن هنكي هكافه همو هتكرن هنكي ده چل هيت هنكي ده شفاعت هتكرن وچان ايات ديش ده رب العالمين نفي شفاعت يو كلي او مشرك خبه بقرتي و ايمان و عكدوا بهاي فما تنفعهم شفاعت الشافعين فما لنا من شافعين او شفاعت مشركا او او دل خبه خوش كلي رب العالمين همو نفي او يو كلي او شفاعت چو؟ نايت قبل كذا نشافعت بوهك سانية كان ليشافعت هي تكذا؟ أكمل فيك الواقعة سبعينيات عبادات رب العالمين بتنه كربيد ورجاء قيامات رب العالمين إذن بدته بيغنبري صلى الله عليه وسلم يان ملايكتيان إيمان ديان كاكية إذن بدته بشفاعت أبو من بكاد والمر رازي ببتشكاس أهل توحيد بام إن جاف شفعته هي يعني هموه ده كده هموه ده سب العالمين ده فهند خاز شفعته رب العالمين هي شاكي عمليه شفاعه عمليه قبض احمد ابو صناينيه بده بيجازك مني فلان كسي وك الدنيا ادانيه بشي والله دشم بش ما بمن شفاعتك هي بكده هدا داويك بهي هيك يا رب العالمين المره زاويه اس اهل توحيده بم. ورب العالمين اذا نبدا بكسي ام الشفاعه وشفاعته بكده طبعا بشي مهم هندي بيعش أهل توحيده بده إذن رب العالمين يعني العالمين ده يا خاز الشفاعه دي بس خذه تكرارا ربع من فياتي دي بماديال كليكا شفاعات ملكيه ثانيه الا يا رب العالمين بمدام الملكيه يعني ده خاز العالمين ولا ان سألتهم يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ان أي إيمان دار ولا ان سالتهم يعني ولا ان سالتهم مشركينه اكتب سيره مشرك كان شيء رب العالمين أكيد كان ما بينه ورب من خلقهم رجي كم شكرينه لا يقولن الله لجابة دجاب وأفابت لجابة هودة نفتيوم حماس الله عليه والب في إيمان د語veis الله رب العالمين يا مجحكي يعني إنه إيمان لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا محي إلا الله ولا مميت إلا الله هم مشركة في إيمانه كس نبيه المشرك تبير نكابت رب العالمين ماذ قراني داقوتين كاس نبييا كينكوي اتشوكا انكاريا هبونا رب العالمين الجيو فنا هما ما اعتراف بشكري اعتراف رب العالمين كيري بيجني ابي رب العالمين أبي رب العالمين رب العالمين ما رب العالمين ومن يدبر الأمر فسيقولون الله كيا شلت ومخلوقنا هم هما رب العالمين ايمان وهندي هبو اس ایمان تشو اف مروبن اینا دین اسلام اید بہن ابراہیم بیجید ہن کوے سرینچن ہکا جدید ایکی گوتی ونیا خودی امش عبادت خودیت گین مش ایمانای کا خودی مش ایمانای کا عالمین ام چکرین و مت مرینید و ہموش تاگی دسویدا جز وند سرینچن ام مروبن این دین اسلام اید ابل جز اکل چی اکل ایمان اف ایمان رب العالمینی و نیک جلسه‌ی وادی داره. اوه پارچه کلویه هکت پارچه دی ایمان بنینی. اوه چه فایده مروری ندارد به هند مشرکاش اوه هند! چه فایده وانده؟ این لایتی ببین پشتی به هنده پشتی ایمان به هند کار رب العالمین رب و خالق و رازق و مدبره تی ایمان حق و بس بویب کن. اینگی ایمان مروریه کامل بیه. اینگی دم مرور فیتناف دین اسلامه دار. ﷲ السلام علیکم فانا یفکونا رب العالم بجید ان يفكون عني كيف يصرفونه يعني ما دام هو ايمان في النهايه وبوري حياته رب العالمين ابي تشيكرين ورسيده تو هو اي وونت ميري نيد وشوله ادوا مخلوقاتنا هم رب العالمين ريفد باد باران تينيد ما دام هو ايمان وان النهايه وصنم تو وان ابو خدان قبلنا شو فايده دي غير ان دبي ونا شو ضرر دي غير رب العالمين وشفع الدراما درابن اي كين كان وللهنا كان ووصل ما بينه ديو جون لام اڤا متجهين رب العالمين رب العالمين هاي المرو بيهي كوني هاي نيشتي هاي اڤا ناف دلي مرو بيهي اشتمروي نكري اخافتن بس مروي ناف دلي خودامنيت بيجيت ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه رب العالمين زاين شكو تش ناف دلي مرو بيهي ابي هوبيتي في عبادات بس بي ذكر هو بس او مساحك عبادات انو بتكسب كاشريك تكسب كواسطه ما بين خو ورب العالمين وشاند آيات ديش دا رب العالميني أفا بمية ديار كلي إيمان بهندي بس أفا أفا إيمانا واق فيهن مشركنا إناناتنا في إيمان دا وإسلام دا ولا من خلق السماوات والأقل لا قلونا خلقهن العزيز العليم كتب سيارة واقل بود كي عبد عسما تشكي العالمين يشكي أف إيمانا بهم دي العالمين رب وخالق ورازق. تني من عباداتش بخواده بپنبکت. و هذا دلیل اصلی آقای کی اعتراض فینهنده کرد و ایمان فینهدینا تیف ایمان بیادیش بیه نیت. یک مجدول رب العالمین یه متشکری نو. آو رصد داده مال مدمنی تو همو فایده داشویده و ضرر داشویده. باز آو شد مصیبتا و نخوشش سر میگرکت. تیف عباداتش باز بیم میذکنم. مسأوا فینه ده. یا عویل اعتراض بپنبکت کاربوبیت هم. به اولویتش اعتراض بپنبکت و شریکه کی رب العالمین دانه ناف عبادتی ده. افمرف اقام الحج سرهات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 وقيله يعني اخفنا بيغنبري الله عليه واله وسلم جمع عندك وقيله يعني رب العالمين بجد ونسمع وقيله يعني ما قال هي الله عليه وسلم. أو وأغلب القوميين ومشتركي مك إيماننا إنو بعورين إنو سالنا در أزيات أبي عن بري الله عليه وسلم جرب عليهم بجد ونسمع يعني ما قال أخفنا ب عن صلى الله عليه وسلم واكتبوا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون يا ربي هذا يعني رب العالمين سين د تخينت اخفناقي عنبر الله عليه وسلم وقيله يعني سين خنم بقول النبي صلى الله عليه وسلم هل ما كريم العالمين سين د خوانديب تش ادش عمريه عمري عمري. لعمرك في سكرتهم يعمهون فما قدرتنا الله عليه وسلم ما يا هو قال اخ فيا بي الله عليه والسلام وقت بي امبي يعني ما يا الهي يعني عندي بشتافونيا بين الله عليه وسلم اخ فيا اخ فيا بوتي والشكر رب العالمين ني داي هذا دا بشكر اخوكي الله عليه وسلم هروقيء جنسه هو وقت أبي عمري سال الله عليه وسلم أقتول يا رب أبي عمري سال الله عليه وسلم كسرة المجادلة وتي أخاه فاتسمع الله قول اللتي تجادلك في زوجها وقت أبوتي أبي عمري سال الله عليه وسلم يا رسول الله حكم ما ديت بيت أبي عمري سال الله عليه وسلم قلت والله تسر حرام ويسر ميرخو هنا وتشتكي إلى الله شكرات أخو ربي العالم نبي وديار ربي خوي تبو من شليبك أي تبو من حلاك يا أخيه که حالی به گله کنار حوش بو، مصیبت ویا معصوم بو، بیت بود من مشکل آمین حل کن، ربعمی که آیاتی نخواره و مشکل ویا ویا و مصیبت ویا بوها تحل کن. یه را مروره با صلماجش وقتی مروره باشی بو ایکی ویا و تو دقل ایکی باج بیو، بوی هر خرابیات کرد شکایت خو هواره خودبو خودبه ربعمی الله و وسلم فصح عنهم. بیت بود او هویت خرابم برام بری که و تو هر باشیت در باشی بوده توی حس کیوان ناف آغوش جهنمی سرکو جهنمي بینی داره و بینی سرکو به حشته و سر خرابی و شرک و کفری بینی داره بینی سر توحیده و باشیه و خیره و باشیه و تو فصح و دو تو لب گریان محمد صلی الله يعني و آله اصفحو یعنی او تو آخفناش نبجی عفو که عفو او تو وقتی یکی م خرابیک برام بری وشتاق خلاص برام بيت تو برام بريه حقي خلية ونقل دي ومش ما تعرفه كلها أما صفحة عواه تو أخذ ناش نبيجي صفحة عواه كتو أخذ نبيجي تو راح يخو صفحة وجهي يعني راخيخو يخو يا رياخو بديه وبشيء يعني هيك أخذن جو تامرو فيه وملف في أزياد ده أصعب تامرو فيه حابي برام بري مروي كبر فصفح عنهم خودیت بیشتر به آن بریسال الله هستم و بیشتر بسالمانش. چون اول ازیت هم بودن و خرابیت بیش نه همگو، همچه چلب کن، اگر اخلاق مردم بسالمان فصح عنهم لیگرین نیاوجن آبند، نعفو کن یعنی حک خلیل نگر بق، عنهم چه قصیر کریتیش برانبریوانه کن، چون گف اخلاق بسالمانیه و قل سلامون. آخفن آکی بیش نه که نا يعني سلامي بكناسار. يجون جاب كوفرنا. بيعم بس هالله وسمش. لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلامي. ما بسلامي بكناسار كوفرنا. نعم أنا بجيه السلام عليكم. وكيد دي شو قوتي؟ إبراهيم شو قوته بابه؟ ون جاء وقتها بابه يشج قوته بابه إبراهيم عليه السلام والسلام قوته إبراهيمي قوته لا أرجمنك. قوته أزت رجمنك يعني برودة مثالة تدخل جم. وهجرني ملّياً. قوته رجمن كرجع هرجر من أرضه. ولاني من نبينا. قال سلام عليك. قتى سلام عليك. نأبى السلام عليك. لا سلام كلا سلام أبو بخو. أما قتى بابته شجر أخفناك المن تمنها قال النبي كدلت أبي بشكت. وأو أخفنا تقوتي نمن تقوتي لأرجمنا كا شجر أزوى أخفناه بجماة أيش ترجم كا شجر أزجينا كناه بجماة شجر قصار كناه خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أفا رب العالم أو العالمين بيجد أفا عبد الرحمنين و عبد رب العالمين أول وقت مروف يتخراب و يتكافر و يتمشرك أخفناكا خلط و كريت برنباري كان أود أخفناكا و كان سلامتي كريت و جوين ناكن همو بو همو عنهم و سلام آخفنانه بجای حکه خلی ول نگر بان مامش کونیا و طول دخولی بانکه او آو ازیت تردن آو خرابی تردن و خل سلام تو بجی چجور همگو آخفنانه من ها قلی نبیت کش رفت آخفنانه کرد بیتو بی ریز بیتو بی قادر بی اونم بو همو بسرمان کیاد تیام روی بسرمان و نیا زمان حبار زن بهنده این گم روی دبی بسرمان و زمان پاکش به الله و علی ساموش زود يا قصدت غود بني اهم اخفنا المدينه الله عليه وسلم شو اخفتن ما هو النبي الله وسلم دوبنا دوبنا في كريت فسوف يعلمونه محمد صلى الله عليه وسلم شو اخفنا الخراب يتكليت او دي جينا كان خراب يحوش ويدُج منات يا واب التات كلي والبِع والبصامات يا خوات كلي،, كلي. <تصفيق> عليك السلام، رحمة الله وبركاته. ولكن لو كان الدنيا يدريش تبيجي هيك، ونيا تهاري بعج بيدخل وعار قصت خراب وعفنة خراب بيشتلا، تبيجي ونيا، أزجوا عفنة لا بجمنت، مدجرا بعج وزانش كأي حكَّا خلته. برهن درب عميش بودا في عمري سام بام، وسام جير بعج هناك مفاسمه محمد احمد اخد لي ميدي بي تي اف يعني عمل دبي ده جناه ترجق يا مدي سيرفي عندي وين ده جوجتي يا يعني يا بي يموتي يا منسو السيف وقتلوهم حيث ثقفتموهم من حيث وجدتموهم بس قاعده راجحه وكفايتها ومحكمة بروى وايه دي وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا يعني اف آياتها محكمة يعني هل عمل ده پهيته کرت چه قوان مشرك مروف اكي خراب مروف اكي ايمان دار جوی وخرابی بران باری مروف اكتب مروف اكتب و اوه جابوی و اوه جابا کا ايمان دارانه كم مروف وقتا ایک آخفنه کتبشتا مروف عقبنادت سرای خلقت عوی کری، کچجر آخفنکیش دو مرغینه داره، اون تصرفات مرغی بسرمانه دکرند که خرابی و خلقتی دهه بید. هم قبیل مرغی بسرمانه و نیه هو اخو دادیش نبیشتی، اما اخلاق اخو و نیه حال مرغی توی بیشته بید، و نیه تچجرها قلم منابید، و تل منابی نی آخفنکیان حرکاتی یان شولاکی کج بید که مخالف شریعتی بدو و بنح و خرابیت دهه بید. خازر بر عالمیت که کمال باکس لدينا حتى خرابي وأزياد بلن بريواتي تدان بدينا يخودي رب العالمين صابر وتحمل لبدا تماث بلنفتش شريت خلت وشأخف ندخلت بلن بريوكا وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين